اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم والقول في من يقول لا بد من اخذ اذن الامام حتى نقض في الصلاه ويخطئ حماس لاربع اوجه منها انها لم تاخذ اذن الامام وانها نقضت الهدنه وانها تقاتل في الاشهر الحرم والله ما اتصور ان مؤمنا يعني يعلم حقائق الامور ويعلم دينه يقول مثل هذا الكلام ما اراه الا منافقا زنديقا يدافع عن اليهود واوليائهم اما المساله لا اقول من اجل المسائل كلها ولكن المساله الاولى ان القنوطه باذن الامام نقول سنه الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمه على اذن اي احد هل التزام السنه في الصلاه وقد نص الائمه جميعهم على ان في النوازل يقنط في الصلاه في الركعه الاخيره كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام وانها سنه مؤكده يرى الامام الشافعي انه يزلد للسهو اذا تركها وكذا غيره من الائمه يرون انها من السنن المؤكده فهل نحتاج الى اذن الامام ان نرفع ايدينا وان نضع ايدينا على صدورنا وان نقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى في الصلاه لانه لم ياذن بذلك ام اننا يعني نحتاج الى اذن الامام في الدعاء على الكفره كما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الامام عنده لا يريد ان يدعى الكفر لانه يودهم وهم اصدقاؤه واعوانه ثم يقول انها لم تاخذ حماسه لم تاخذ ان الايمان كان الواجب عليهم ان يقتلوا اذا اي امام هذا الذي تقول اليست حماس متغلبة على مذهبكم لماذا تصححون ولايه اولياء اليهود الذين باعوا القضيه بالكليه بل اليهود هم الذين اتوا بهم عباس وامثاله اتوا به اتى بهم اليهود فهل صححت مراتهم الا بناء على التغلب ام لانهم اقاموا الدين ام ترون ان هذا هو الدين المقام اذا نسال الله العافيه فالحماس متغلبه تغلبت واخذت البلد اخذت غزه وطردت منها دحلان الخبيث واعوانه وجلود عباس جميعا فماذا تنتظرون عملاء اليهود تريدون يعني الواجب ان يدخلوا السجون كان الواجب ان يسجنوا والقتل اما انك تقول انها هي التي نقضت الهدنه اما والله يعني ذور غير محتمل والله العظيم كذب يعني غير متصور ما اتصور ان مسلما يقول هذا الكلام زنديق يقول هذا الكلام يدافع عن اليهود اليهود, اليهود, اليهود ما التزموا الهدنه اصلا ثم انت كذاب مجرم تعين على اولياء الله سبحانه وتعالى نحن مهما اختلفنا واتفقنا ما اتجاه حماس لكنهم مسلمون يقاتلون باسم الاسلام ولا هل يطلب منهم ان يكونوا معصومين لا نطلب منهم ذلك ولو اخطؤوا فيما اخطؤوا فيه ولكن هم يقاتلون باسم الاسلام وهذه هي قضيتهم الاساسيه اعني ان جريمتهم عند القوم انهم مسلمون انهم ملتزمون بالاسلام باي نهج كان وباي طائفه واي جماعه انتموا اليها والكل يعلم اننا نختلف كثيرا مع جماعه الاخوان لكن هل هذا يقتضي ان نكون اولياء لليهود او للمنافقين اختلافنا معهم له حدوده لسنا أعداء لهم في حقيقة الأمر أعداءنا هم الكفار والمنافقون لا يمكن أن يكون هناك اختلاف على هذه القضية أما القتال في الأشهر الحرم فبإجماع العلماء أن العدو لو قتل في الشهر الحرام وجد قتاله في الشهر الحرام ولا يلوز لمن حصارنا وحاربنا بكل طريق وقتل منا من قتل أن نقول بعد ذلك نحن ننتزم مناء القتال في الأشهر الحرم ثم اليهود لا يلتزمون قضيه الشهر الحرم انما هذا كان في من يلتزم الامتناع عن القتال في الشهر الحرام وقد قال سبحانه وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص لذلك من قتلنا في الشهر الحرام وفي الارض الحرام قاتلناه باجماع العلماء وقد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف ودخل الحصار في الشهر الحرام لانه امتد قبل ذلك صراع مستمر ولم يمتنع العدو فيه من القتال في الشهر الحرام فليس علينا ان نمتنع وهل كان الواجب كما ذكرنا ان يستسلموا تمام الاستسلام ام ان يخضعوا ويقروا بحق اليهود في الوجود كما يقول اصحاب المعاهدات اسرائيل لا تطلب مجرد هدنه اسرائيل تطلب اعترافا بها يعني ايه اعتراف بها يعني ان لها حق في هذه الارض هذه الارض حق لها جزء منها مدينه القدس وهم يقولون بل كل القدس وستبقى عاصمه ابديه موحده لاسرائيل بما فيها ارض المسجد الاقصى الذين يريدون هدمه والناس اليوم في غفله عما يق حول مسجد الاقصى من كثرة المصائب والمحن لكن هم يريدون هدم هذا المسجد ويريدون اخذ هذه البلاد ابدا هل يجوز لمسلم ان يقر بان اسرائيل لها الحق في ذلك اي حق هذا هذا يناقض كتاب الله صراحه الارض لله عز وجل يرثها عباده الصالحين بنص القران ولقد كتبنا في الزبور يعني في الكتب المنزله من بعد الذكر يعني من بعد اللوح المحفوظ ان الارض يرثها عبادي الصالحون فكيف يقال ان اسرائيل لها حق هذا الذي يريدونه هذا الذي يقولون نحن الذين يريدون ان يلقوا اصييف البحر نحن والله لا يمكن ان نقر مهما وقع الامر بان اسرائيل لها وجود حق في في بلاد المسلمين بل لا حق لكافر على شبر من أرض الأرض أرض الله يجب أن يعلوها شرع الله لو كانت بلادهم التي لم يطأها مسلم برجله قط لوجب أن يعلو عليها حقوق إسلام وأن يكونوا تحت سلطان دين الله عز وجل وأن يؤدوا الجزية أنهم صغروا وإن عجزنا عن ذلك لكن من قلوه للأجياء القديمة حقا كما هو في كتاب الله سوف تتغير الموازين بعد حين لكن هذا الخبل هذا النفاق والعياده بالاهل المداهنه في الدين هذا الضلال المبين هذه الطاعه العمياء مثل طاعه جنود فرعون الاهوي يريدون ان ان ان يقاد المسلمون الى النار هؤلاء الكفره بيقولوا المفروض على اهل العالم ما ياكلوش ولا يشربوا لغايه ما يوقفوا الموضوع اللي بيحصل في اوروبا اللي عندهم شيء من الرحمه منظمات اغاثه اوروبيه بتقول المفروض العالم ما ياكلش ولا يشرب علشان يوقف اللي بيحصل لغايه ما توقفوا اللي بيحصل بيقولوا شفنا حاجه ما شفناش في حياتنا ولا المحرقه الحقيقيه فعلا الهولوكوست ال... الوهمي اللي بيقولوا عليه دي بقى متطبقه على ارض الواقع الاطفال اللي مش لاقين ياكله عاجزين عن القيام من من الجوع الناس مش لاقيه شيء على الاطلاق وال... والحصار مستمر وثلاث ساعات يعقبها تدمير مباشر والثلاث ساعات يخش فيهم قد ايه يعني كام شاهنه هتخش و... نسال الله العافيه و... يعني حاجه المفروض الواجب ان ندخل لهم سلاح مش ندخل لهم اكله بس المفروض يدخلهم ان يدفعون بها انفسهم لان ده مظلوم وانسان مضطهد في بلده وارض محتله كما تقولون حقيقه ما تحررت جزء منها تحرر بالطوب وبما تبع الطوب بعد ذلك الحجارة من الحجاره من الاسلحه البسيطه جدا طب هل تصرون انها ارض محتله لا دخل لنا بمن حررها نتعامل مع اليهود فقط فيها عجبا لا كلام غير محتمل